يا طاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قديد وجعل أعمالنا خالصة لوجيك الكريم وصلي على محمد وآله قال كافه الله تعالى ورد مختاره السكاكي بأنه إن قدر التبعية كنطقته في نطقة الحال بكذا حقيقة بأن يراد بها معناها الحقيقي لم تكن التبعية استعارة تخيلية لأنك بينا هناك قال لنا الأخكار السكاقي أن التبعية هي ردها إلى المكنية المكنية فإذا قال إذا عنده أنها قولنا نطقت أنها حقيقة. ما عبت تخيل أه لأن يراد بها معناه الحقيقي قال لم تكن التبعية استعارة تخيلية لأن هذه التخيلية مجاز عنده أي عند السكاكي لأنه جعلها من أجسام الاستعارة المصرح بها المفسرة بذكر المشبه به وإرادة المشبه تبين هناك في التخيلية قال أنها قال أنها أمر متوهم يذي توهم وشبهه بل شبهه به الموجود دائما باب الاستعاره يبقى من باب الاستعاره عنده اه قال لذلك صار الاستعاره نسرع بها نفس الحقيقي الحقيقي نسها تحقيقية نسها التخيلية لاستعارة تحقيقية ويراد إلا أن المشبه فيها قال إيقب يكون مما لا يش... تحقق قالي معناه حسا ولا عقلا على قولة الفتاقية قال هو ما بلا أمر متوهم يتوهم قولنا ألمانية أنشبة أبغارها ما بلا كأنها توهم أمر هناك سبع في و شبه يعني ولاه افغار ولا افغار هذا المتهن شبهه بالافار المذكوره اذا الامر ده المشبه به المشبه ما له امر متهن ما له هناك حس في هذا هذا ها هي هي التهيريه ما شكي انا هو ما أيوه ما بلا أنه قسمها إلى قسمين بلا ذاك حذف المشبه به وذاك في المكنين حذف المشبه ش... به وهناية بس التحقيقية حذف المشبه أيوه ما بلا جاش دارة المساطحة بها المدير بس قسمها إلى تحقيقية قلنا ما بلا هي طبيعي. استعارة ما بلا أن عنده إنه يعني يجعلها قسمين ما تعد المشبه ولا المشبه ادي بيسم مقنيه عندهم قالها ليل القسمه التسريع على استعارات تسريع وادي هي مقنيه لا هي استعاره عند الجمهور هي استعاره عنده هو ابدا تحقيقيه تحقيقي. لا ما اسمها مقنيه ما عندها مقنيه وكذلك عكس فلان فالمكنيه لا تنسى ليس على استعارها التحقيقية هذا المشبه به لا المشبه وأبقي المشبه به فهذا هو عبر اتفاق عنده قال إلا أن المشبه فيها يجب أن يكون إما لا تحقق لمعناه حسن ولا عقلا على قولة في التخيلي. وهما فتكون مستعملة لا عقلا بل وهما فتكون مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق فتكون مجازا وإذا لم يكن للتبعية التخيلية فلم تكن الاستعارة المكنية عنها مستوزمة للتخيل ما جاوب بينهم تلازم لاش تي جاوب تلازم على قوله وهنا ما عاد حاصلة تلازم بمعنى أنها لا توجد بدون التخيلية وذلك لأن المكنية عنها قد وجدت بدون التخيلية في مثل نطقة الحالوبي كذا على هذا التقدير يعني تصبر أن يجي لنا تخيل لا مكنية ولا به ولا بالتخيل وذلك عدم استجام المكنية عنها للتخيل باطل بالاتفاق من لوازم هذا التخيل وإنما الخلاف التخيل يهلك تستلزم المكنية عنها أو لا هذه فيها خليم نستلزمها لها وبأيسبر جي تخيلة مستقل فعند السكاكي لا تستلزم على حزر ما قد بيانه أنا قلنا بأيسبر الترشيح فاشتشبيهها يكون هاي. تخيل كما في قولنا الظهر المنية الشبيهة بالسبوع هذا عند السكاكي إن التخيل ما مكني. وبهذا ظهر فساد ما قيل إن مراد السكاكي بقوله لا تنفكوا المكنية عنها عن التخيلية أن التخلي... التخيلية مستلزمة للمكنية عنها لا على العكس كما فاهمه المصنف معناها أنه باية معناها أن التخيلة باية انفك عن الان عن المكنية ما هو العكسه ونفكه المكنية عن التخيل أقل أحد بها فتاني هل الباس إذا أردنا مكنية مستقلة؟ لا لم تخيل بها سكاكين لن تجد تخيل بغير مكنية لن تجد تخيل هل يمكنك إذا أردنا مكنية بغير تخيل؟ لا هل يمكنك إذا دي اذا بتي بتي مساكاك إنه, انه ما ما اشتهي انه ما صابر بالك المكنيه توجد لنا بلا لا بالتخيل اما العكس باسب توجد لنا تخيل بدونه مكنيه نعم يمكن ان ينازع, ينازع في الاتفاق على الاستزام المكنيه عن هذا التخيل لا باسب نحن نقول يقول لنا مكنيه عنا مكنيه غيره اكثر خير غير كثير قال لك كلام الكشاف مشعر بخلاف دال يمكن أن ينازع في الاتفاق على استلزام المكنية عن هذا التخير لكن صاحب الكشاف عنده انه بايصد خالف اذا يلقى اه وقصر في المفتاح ايضا في بحث المجاز العقلي بأن قرينة المكنية عنها قد تكون أمرا وهميا كأضفار المنية وقد تكون أمرا محققا كالإنباث في أنبت الربيع البدل والهزم في هزم الأمير الجند إلا أن هذا لا يدفع الاعتراض عن السكاكي لأنه قد صرح في المجاز العقلي بأن نطقت في نطقة الحال وكذا أمر وهمي يعل قرينة للمكنية عنها الباء <متصفيق> <متصفيق> لا اشتينه وتخيل جعل انه تخيل السكاتي جعل بان ان بقات وهمي بباصبر جهه تخيل فاذا هم لازم للمخني للمخني فهم ما ابوا كان لكن عنده ان ليه عندها أمر وهم إذا قدوا أنها ما بلاشتين أستدل وقد تكون أمراً محققاً كالإنبات في أنبت الربيع البقل والهازم في هذا وما الأمير الجنب قالها <تصفيق> ما يدفعها ما حين قال إن في نطقة الحال إنها أمر وهمي يدفع تي الأستدلالات إنها بأسور جهو غير أمر وهمي ما هو وهمي فإذا نلتخيل ما هم لازم لها للمكني عم فهمتم من أين هو؟ قال ان قد تكون قد تكون أمراً وهمياً وقد تكون امرا محققا اذا هو امر محقق ما ما تخيل اه تحيا ولا يدفع قول حين قال في المجاز العقلي بان نطقه بنطقه الحال امر وهمي لا يلزم بقولنا انبت الربيع ان هناك وهمي لا اصح قد امر محقق قال الهزم ولا والامب في نطقه الحال ايش جنا تكثر على بلاك هذا تو حمل الامر نعطك شيء تقعد تثبت اه هو امر متاخم ما هو <تكلم> على قول <آه تكلمة> اذا ما ما لازم نحكي و تثبت ان يا امر واهميه ان نقول في ايش ام بث الربيع جند النهي لو هو وهمي وبدون حقائق اذا التخيلي خرجت عن لا ما عاد لازم لا يدفع العجراء حب السكاكي لماذا يتحاك أنه لازم ولا شيء لازم لا أبصر هو السدل قال صاحب الكشاف بيّن قرينة المكني عنها قد تكون أمرا وهميا وقد تكون أمرا محققا فالأمر الوهمي هو التخيل المحقق ما هذا التخيل ها ولا أحد يقول هل لا قد, ال... قد قال السكاكي في نطقة الحال بأن هناك أمر وهمي قال ما هو يدفع قولة التحقيقي في قولة, في قولة أنبت الربيع البقل وهزم الأمير الجبن ما قلنا ما بلاوة قال تحقيقي يو تحقيقي وما جاوب الشي تخيل وأيضا فلما جوز وجود المكنية عنها بدون التخيلية كما في أنبت الربيع البقل ووجود التخيلية بدونها كما في أطرار المنية الشبيهة في فلا جهة لقوله إن المكنية عنها لا تنفك عن التخيلية كده انفكت فلا أمدلها هذي قال كده سبرت ويجد لنا بدون مكنية عنها وكذلك ايه المكنية بدون تخيل وإلا أيوة إن يقدر التبعية التي جعلها السكاكي أو يقدر التبعية التي جعلها السكاكي قرينة المكنية عنها حقيقة نراجع للسكاكي واا الى وائلم يبدل التبعيه التي جعلها سكاكي وغرينه المكنيه عنها حقيقه بل قدرها مجازا فتكون التبعيه كنطقه الحال مثلا استعاره اذا ما جعلها جرينا اي نبا ده جرينا الحال لان عندها في الحال الحال والغرينه قال فلتكن التبعيه كما لا تستعاره ضروره انه مجاز على ذاته المشابه في الفعل لا تكون الا تبعيه اذا ما جعلناها كذلك قلت عليها قال انها ليست حقيقه غير تبعيه عندنا عليه كثيره قال قال ما عبش اذا ما جعلنا, ما إذا إذا مجدتنا جعلنا مجدتنا مجدتنا التبعيه فلوا قال واذا بد على ديك الاستعارة حقيقية في الحال وجعلنا الضغط قريناها لها جاوك دي على ما. على ما صرحه قال جاوك دو مجاز علاقته المشابهة والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية ما سبب؟ قال قلنا حقيقة ما هي حقيقة كيف يجلس بيسترس لأنه نيقال إلا من يقدّر التبعية التي قعلها سكاوا قرينة بل قدّرها مجازية ما جعلها القرينة للمجاز لأنه ما جعلها لا قرينة السكات أجعلها قرينة للإستعارة أخي يجعل هذه ما جعل التبعية في نطقات ما جعلها قرينة حقية بل قدرها جعلها هي مجاز نطقة سابر ما يقدر بس يعرف فيها في هنا طبع ولا الاستعاره فيها ما هو سابر في لك بلبه لا سابر لك تبعي تبعي يعني قايل له نصا النطق بس باجي تبعي اللي والحال والحال نضيقة الحق. نعك في الاستخدام. ان قد تجاه تتبعية في البلد. هو قال انها لا ما قال اذا جعلناها مجاز فلا بدت منها تبعية. واذا يرده هو ذا. اشيء يرده الى التبعية. اذا جعلناها مجاز في استعاره والاستعارة التبعية فاذا نبازم الى ال الرجوع الى ليه. هو ما جعلها من باب التبعية. حقيقه على اعلام اي علاماتها بهم بقول لا ولا يكون حقيقه والحقيقه تبعي مكنيه اه مكنيه عنه فين بقى في على قولهم على غير القول الاخير جيه مكنية عنها وجيه حقيقة على ما ذهب الجمهور أيه. قال فلم يكن ما ذهب إليه السكاكي من رد التبعية للمكنية عنها مغنيا عن ما ذكره وغيره من تقسيم الاستعارة إلى التبعية وغيرها لأنه قال قال ما ذكرها قسم ذا المكنية عنها لا يقل لي. يقول للتقسيم يصبر ال... يخف على الذي يشتي يقرأ والذي يحفظ تقاسيم هذه هي قليلة كلها ما بالشيء ما هو مغني عن ماذا تره لأنك بيحتاج بها تبعية ما هرب من هاي هاي لما هو نعم بعد نشي هو يرد لما ما بعد برا الحادث لا ما هو ما كبير ما بشي هذا ما قسم تبعي يا باكل ما جعلها كسي لا هي مكيه هو بس قال اما أن تكون حقيقه ولا تكون مجاز لا فا اذا قلنا انها حقيقه يا مع الصبر التخير معها اي مع بينها. نها ما بينها ونقول انها مجاز فا رجع على لك جاه يستعاره والساره جاه يتبعها لانها بالبعد اسمها جسد الساره في ايش هو اللي يمشي من المغرب إنه يفرق بين الاستعارة فالفعل ما يلزم حتى الأسكان إذا جاءوا الاستعارة في نفس الفعل لا يلزمها يحتاج إلى قسم وإن كانها في غيره يجوها المفردة ما فيها يحتاجنا فيه إلى قسم هذا يهرب من هذا قال لأنه اضطر آخر الأمر... آخر الأمر إلى الغول بالاستعارات تبعين في ذلك زمان يقول أنه مجاز يقع يقول إذا مجاز جاه استعارات استعارات جاه فالبعد جاه يتبع إلزام <تصفيق> بس وقد يقابوا بأن كل مجاز تكون علاقته المشابهة لا يجب أن يكون استعارة ما هو هرب من الفعل من حيث هو. ما بشي لان الذي سووها تبعيه جعلوها تبعهم هم هم ما لسه وقد يجاب بأن كل مجاز تكون علاقته المشابهة لا يجب أن يكون استعارة لجواز أن يكون له علاقة أخرى باعتبارها وقعد الاستعمال وقد يجاب بأن كل مجاز تكون علاقته المشابهة لا يجب أن يكون استعارة لجواز أن يكون له علاقة أخرى باعتبارها وقع الاستعمال كما بين النطق والدلالة فإنها لازمة للنطق الدلالة قال كل ما مشابهة ما سبر كل مجاز تكون علاقته المشابهة الاشتفيها قال كل مجاز تكون علاقته المشابهة عاشتي ما يجي هو ما يجي استعاره لان قالوا هناك كل كل مكان علاقه المشابهه استعاره فاذا ما اصغر يجي لنا شيء جواش علاقه اهل المشابهه يقول القرينه ما لا ما يسمى استعاره يوم اجاز في المشابهه قد المشابه. قالوا كل ما كانت المشابهه هبسوا ما يوصل سعرها شيء قوي كذا بحرقها لا لا ما بلا شيء ما شيء علاقه اخرى استخدمت بقى ولا لما لما هي يبقى يبقى المشابه هي حاصله المماشابه بينهم ويدور السبب علاقه هذا كذا حاصله حاصله ها لو به مشابهه السر بقى يوفل امران بس بيرجو به هذا له وعلاقه اخرى واستخدمناه بالنسبه له العلاقه الاخرى والمشابهه موجوده ما بده استعاره هو ايش لانه بنبين لأن انا هنا كل ما كان العلاقه غير المشابهه فهو المجاز وله وكل ما كان العلاقه هي المشابه فهو الاستعاره ابى بس نخرج <تصفيق> لا يوجد <يا روانيش تصفيق> له علاقه توجد له نما مشابهه او يوجد له لا ذا ما, ما, ما اعتبرنا مشاع ما اعتبرنا اي يجب ان يكون علاقه ان اخرى باعتبارها او كما بين النطق والدلاله فانها لازمه للنطق ايوه هي اذا حصل النطق بيحصل له جلالا فاذا بينهما بس فرقهم من المرسل و ولبه هنا د... لبه مشابه بل ف... انما يكون الاستعاره اذا كان الاستعمال باعتبار علاقه المشابه وقصد المبالغه في التشبه ما العلاقه ما استخدمنا العلاقة التي هي المشابهه استخدمنا العلاقه التي هي غير لها المشابهه معناها موجوده فاذا ما يكون شيء استعاره لا إذا استخدمناه باعتبار علاقة المشابهة وفيه نظر لأن السكاثي قد صرح بأن نطقتها هنا أمر مقدر وهمي كأظهار المنية المستعار للصورة الوهمية الشبيهة بالأظهر ولو كان مجازا مرسلا عن الدلالة لكان أمرا محققا عقليا ما نجيه واش أمر وهمي على قوله واستعار تغييرا الله على ان هذا لا يجري في جميع الامثله على قولها لا يجيك لازم انا بس برجله عندها جو امر غير الامر المتحدث ما هو لكن ليه يا بتقول السكافين مكذا انها امره ان هذا عليك الرد الاول ما بيجري في جميع الامثله ما بيجري في بس بره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 أن يكون السعارة أن يكون مجاز مرسل ما وجدت فيها العلاقة ما يسلم ولو سلم فحينئذ يعودوا لاعتراض الأول وهو وجود المكني عنها بدون التحيير إذا جعلنا محدد إذا جعلنا قولنا نطقة أمر حقيقي ويمكن الجواب بأن المراد بعدم بكاك الاستعارة بالكناية عن التخيلية أن التخيلية لا توجد بدونه فيما شعى كلام من كلامه الصحة إذ لا نزاع في عدم شوع مثل أبغار المنية الشبيهة بالسبب قالها باسم المثال أن لهم يعني من تص... يعني كلامه هذه قد ورد معنى أن لا توجد ليش التخيلية بدون المكنية يعني فالكلام هذه هو بلغ ومصيح كله قد توجد فيه في كلام مايه بليغ ولا نادر ولا قال إذ لا في عدم شيوع مثل أبغار المنية الشبيه للسبع ما هو شايع بين البلغ وإنما الكلام في الصحة قلنا هل هو صحيح ولا ما هو صحيح قال لي إيجاب بأن بعدم الإنفكاك ما هو ذي ما هو الشيوع بل مع الصحة وعدمها يا مبلع عند السكة عند الغابة صحيح بل اشير الى جيت اول ولا هو يمكن يعني انا كذا في مشا بعث العب روينما كلام ابقى هو <تصفيق> يوجد اه معناته ايش تي معنى انه اذا قلنا يمكن الجواب بان المراد بعدم الامكاك عندهم جمع في كلام البلاغه لكن اذا قد وجد, قد وجد لنا هذا الكلام بركي اختلفوا بالكلام ديه ايوه هل هو صح هي الكلام وما هي صح بدون نقاش ها اظن الجواب ان هو وين ما في صحه اما نسال عندهم ماذا فهم جمعه انها ش... ان لا توجد بدونها بما شاء لكن بما اوجد هل هو هذا صحيح او ما هو صحيح بس الكاكي بي... عنده النصحيح وين قال ولا اه صحيح ولا لا ما, ما هو صحيح ديل يعني ما تخيل اذا ما صار معناتها واما ويود الاستعاره بالكنايه بدون التخيل فشائع على ما قرره صاحب الكشاف في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله وصاروا بما كان وصاحب المفتاح في مثل انبت الربيع الباب فاذا بدو عندهم مذهب لهم جمعه صحيح صار الحاصل المذهبي ان القدينه ان القدينه الاستعاره بالكنايه قد تكون الاستعاره التخيليه مثل اطفار المنية ونطقه الحال وقد تكون الاستعاره تحقيقيه على ما ذكر في قوله تعالى يا ارض ابلعي ماءك ماءتي ان البلع استعارة عن غور الماء في الارض <تصفيق> <تصفيق> فيه لا في لا في الشيء انها تقول استعاره ايوه بلعوا الطعم ولا رقع شبهها كان بتشبه بلد تشبه بالشخص زي ذبيه يبلع وحدفه وأبقاه ذكر الأرض والأرض هي, هي المشبه هل يذكر به؟ أبقى السحابة عن غدا لا؟ <تصفيق> <غدبه>. لا أعلم هذا بلان أبقى عن غدا أبقى معنى الأرض أبقاه على حالة <تصفيق> <تصفيق> هو قال إن ل... ب... ما أحسنت على الأسعار من الأسعار من الأمور وما أحسنت على الأسعار مو يشتيك فالحين جواب قال لا لأ أمرين ما توجد تخيل بدون الكناية ولا توجد الكناية بدون التخيل ما عدو رفع علي ما عدو قال إنه في الأول كان هم التفكين على أنه ما شاع من كلامه البلغاء لا يوجد لا يوجد فيها هاتي بين التخيل ولا والمكني والمذال الذي قابه هم مختلفين هل هو صحيح ولا ما هو صحيح الترشيح في حالة ليش التشبيه عند السكاكي قال انه مذال صحيح وسبر الانفكا وعند الجمهور قالوا ما هو صحيح ما هو ما هو مكني ها انها العكس انتو قدل ايش بدون أي. قالوا عندهم جمعة صح بناء اذا كانت العلاقه تحقيقيه ما هي, هي, ما هي تخيل ما اذا زبر انت قلت انا بدون تخيل بدون تكون استعاره تحقيقيه على ما ذكر في قوله تعالى يا ارغب لعيماتي ان البلع استعاره عن دور الماء في الارض والماء استعاره بالقناه عن غذا فيها ها لا القناه لا والماء نسر هو استعاره بالقناه الغذاء لانها تبلع الماء ولا البلع ما هو الا للطعم لا فاين المعنى الماء والغذاء هلا بلع ومعنا شفت. لا بلع يا حبيب معناها بلع بيقولوا بلع الماء هذه بيقولوا بلع الماء حقيقه حقيقه اه حقيقه البلع للماء لان اصلا بلع الطعم ولا بس هذا لا بعد اثنين اشتي جمع ولا يقعد بها ولا يقعد التخير داخل اول يجي لنا كنايه المكنيه عنها ويجعلها العلاقه ورينا وهنا لا يشتي استعاره هنا وهنا الاستعاره في البرع والاستعاره في, في الماء لنا غطاء لنا ثنايا انا قلنا ها والغاو هذا الغاو في هذا بس ما اتى التخير ها التخير الله قلنا وين يلزم لا هو في واحد معنى السعاره التحقيقيه والسعاره مكني عنها ما جاء عب وقد تكون حقيقة كما في أنبت الربيع الببل هذا ما تحقيق ما فيها استعارة تحقيقية ما فيها شيء ما فيها تخيير غلا فيها سياسه دراعنا يا اخي هو غيرين حقيقه يعني غرينا حقيقي هو ما قاعد به وهمي متوهم دخيل استعاره موتين لفضل الربيع بعد يعني انبات والانبات حقيقي ايوه الانبات نفسه حقيقي ما هو وهمي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 Hulle gaan nou al uit. Hulle gaan nou al uit. Ons het gesê na, maar hulle lag nie.